على طائف سيل من قبلنا وإن كنا عن دراسة ملغفين أو تقول لو أن انزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدوا ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها؟ سَنَجЗИ الْمَدِينَةَ يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُقُونَ